Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalami 'allamal insana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 بأن الله يلا كلا لا ان لم ينته لنسف عن بن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطع واسجد وقترب